أَلَم ي يَرَهُأَ اللهََِّي خَلَقَ السَّمواتِ وَْأَربَ قَادِهُ على أَ يَخلْلُ قَ مِكْ لَغُم وَجَعَ لَهُ أَجَل الل رَيبَ فيِيهِ فَأَبَ الظادِمونَ كل أن تُم تكونَ خزاءائِ رَرحمِ رَّ إذ أَسَتُم خَشةَ الإ فكِ وَوكانَ الإِ وَلا قداءتَ إنِ مسَاتِ الصآياتٍ بَناتٍ فَسأَبَنِي إ الصرا لَ إذج أَهُم فَقَالَ لَغُ فيِيعونُُ إّ لَ أَغُُّكَ يَامُساَ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إِلَّا رب السماوات والأرض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 بِنَاءَ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ وَنَا تَجَهَّرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَمُتْ خَالِقٌ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ونبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزذناهم هدى وَرَضَطُناَاعَ قُل بِهِمْ إذ قَامُوا فَقَالُور رَّ نَا ربُّ السَّموَاتِ وَأَرضِلَ نَّدَروَ مِن دُِي إلَ هلََّ قَدَكُل النَّ إِذًا شَطَطَاء آأُ لاءِقَومَ التَّخَزُ مِ دُونِهِ أَلِغَةَلَ لَا يَأتُونَ عَلَهِم بِسُ القانم بَيينم فَمَن أَولَمُ مَِّ نِفْتَ عَ اللَِّ كَذِبَ